ana la takafu wal Omaa. يصب وتحمل لو ظلام الليل قلناها من الأول الصبر شاب سلاحو يا شعبي يصب وتحمل لو ظلام الليل طوال ما قلناها من الأول الصبر شاب سلاحو ردو هويه والشعب كله حاميه صابر على مر الجراح والشعب كله حاميه صابر سن وسنين العالم ما عرفنا مين دوار احنا من سنين والفجر ضل صباح مهما مشينا سن وسنين العالم ما عرفنا مين دوار احنا من سنين والفجر ضل صباح Hän on